العسر ولا كرر فإن ما آل يسرى، إن ما آل عسري أحسن تبارك ونبي صلى علق على هذا فقال: لا يغلب العسر يسرين لأن المعرفة إذا كررت فإن الثانية هي عينه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 الاس لان هذا اللي هذه المهمه التي اديتها تستوجب الشكر والشكر هو العباده لله سبحانه وتعالى فكذلك نحن كلما كان الانسان في مهمة ثم نجح فيها الا وينبغي ان يرغب ويتعب في العباده لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سخر لك تقلب على شيء حاجه وسخرها لك الله سبحانه وتعالى ويسرها وتوصلت فيها الى ما الى ما تريد اتنسى الله سبحانه وتعالى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 الى الكافرين والجاحدين اشكروا امكفر اشكر النعمه فادي واجبها وشكر الله عز وجل او اكفرها وكفران النعمة جحودها وكفران النعمة نسيان ومولها ان تنسى الله سبحانه وتعالى الذي اولىك اياها وياكم تديروا هذيك هذا من فضل ربي وحده هكا هذيك بحال فويلون للمصلي فويلو فويل الى درس فويل المصلي واش مزيان لا خصك تكمل لان الكلام مرتبط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 شكورة أحد الله سبحانه وتعالى غفر لي خسني نزيد ماشي ما أحد الله سبحانه وتعالى أقواني حتى أديت الرسالة خسني نزيد ماشي نقص وهكذا فإذا فرغت من داء مهمتك فانصب والنصب هو التعب فانصب كما قال شاعر فانصب تصيب عن قريب غاية الأمل شي حاجة بالنصب رغم كينا شي اللي بغاها سهل مهلا رغم كينا شي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 أنا حريص في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه. أنا حريص على على صحبة السلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحد. النبي صلى الله عليه وسلم سننا؟ وشئ يكون فيها الجذب يدل بنية، الجذب يدل للحياة. لهدو فيهم الرغب إلى الله سبحانه وتعالى. الرغب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين فاين عيش فسأبينها لكم وين اموت فما أنا على صحبتكم بحريص فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يعيش أو يموت اختار الموت اختار الموت يعني السيد عايشة رأتو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خير نبي ما مات نبي حتى خيره الله عز وجل بين أن يموت أو أن يعيش مدة أخرى يعني أن يضيف له عملا آخر بمعنى هذا الحديث سمعته السيد عايشة في صحة النبي صلى الله عليه وسلم معافيته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 قال ابن آدم بالنبوة حيث رفع الله عز وجل في درجته النبوة وقال وقيل إذا ذكرت ذكرت معي قول أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وكذا في الأذان والإقامة والتشهد قال أبو الفضل رحمه الله يعني منشكون أبو, أبو الفضل بلا من قلب عليه هو هو أبو الفضل هو القاضي عياد رحمه الله تعالى قال أبو الفضل رحمه الله القاضي أبو الفضل رحمه الله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 فليس خطيب ولا متشهيد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول لك اتدري كيف رفعت ذكرك قلت الله ورسول أعلم الله ورسول مرتضى بالرسول هنا جبريل عليه السلام لأن النبي الله هو اللي قال الله ورسول أعلم يعني الله سبحانه وتعالى ورسوله الذي أرسله إلي الله ورسوله أعلم قال إذا ذكرت دكرت يعني هذا الحديث بين فيه أن الله سبحانه وتعالى قال لجبريل معنى رفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكرت دكر معي وفي, وفي سند الحديث ضعفون قال ابن عطاء جعلت تمام الإيمان بذكري معك جعلت تمام الإيمان بذكري معك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 لا يذكرك احد بالرساله الا ذكرني بالربوبيه لا يذكر احد محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله الا ذكر الله عز وجل بالربوبيه وهذه المعاني كلها متقاربه واشار بعضهم في ذلك الى الشفاعه الى الشفاعه عندما يوم القيامة عندما يذكرون الله عز وجل ويطلبون التخفيف من من الذي ذكروه ذكروا صاحب الشفاعه ذكروا صاحب اللواء المحمود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم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 حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر بن داسا حدثنا أبو داود السجزي يقال السجزي ويقال سجستاني بعضهم كيكمل كي هذه الكلمة بعضهم كي حدف الألف والنون, الألف والنون وأبو داود صاحب السنة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الشعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حديفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول الناحدكم ما شاء الله وشأ فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. وجب هذا الحديث بشي بينك بأن هذا الكلام في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لكين في القرآن الكريم آمنوا بالله ورسوله أرهن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن مثله في غيره. لا تقول ما شاء الله ورسوله مثلا لأن المشيئة لله سبحانه وتعالى. لا تقول ما شاء الله وفلان ولكن قل ما شاء الله ثم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 من فضل الله ثم من فضلك نتعلم هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال الخطابي الخطابي هو أبو سليمان الخطابي شارح سنن ديال الابي داود بمعنى أنت بتعرف بأن القاضي عيد له علاقة بسنن أبي داود وله علاقة ب معالم السنن يعني معالم السنن هو الشرح ديال ال ذي الخطابي معالم السنن ذي الخطابي لأن وهذا الحديث تقريباً الحديث اللي شفنا السند كلها من سنن أبي داود تقريباً إلى هذا الحد باش تعرف بأن سنن أبي داود في الساعه الساعة عهد الموحدين في المغرب هو, هو اللي كان واش واسمه اللي هم واحد من الموحدين كي حرب الكتب الفروع قال لهم كان الله هذا واشار إلى القرآن وهذا واشار إلى سنن أبي داود أو هذا واشار إلى السيف بمعنى الكتاب والسنه أو السيف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 بيس خطيب القوم أن تقوم أو قال اذهب قال أبو سليمان يعني الخطاب قال أبو سليمان كاره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكنايه أي الضمير كاره منه أن يجمع الله ورسوله في حرف الكنايه لما فيه من التسوية ما كينة ولا ما كينش الله ربون ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد والفرق بين العبد والرب يعني كبير جدا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 ما النبي وصل على النبي صلى الله عليه عبادة ولا مش عبادة عبادة الله ولكنه فعل هذا إكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه إكراما له ولكن صلا صلاة الله ليست كصلاتي الملائكة وصلاة الملائكة ليست كصلاتي العبادي فالصلاة من الله الرحمن ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين دعاء نحن عندما نصلي على النبي صلى الله بمعنى ندعو وعندما تصلي عليه الملائكة بمعنى تترحمو بمعنى استغفروا الله صلي على فلان بمعنى استغفروا له وعندما يصلي الله عز وجل عليه بمعنى يرحموه يرحموه إذن ألشجب هذا الكلام كله في القضية ذي الصلاة بشي بيينك بأن الله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث في ماذا؟ في أقواله وأفعاله وصفاته